115. وهو معكم أينما كنتم 116. والله بما تعملون بصير 117. له ملك السماوات والأرض 118. وإلى الله ترجع الأمور 119. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 117. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 118. هو الذي ينزل على عبده آيات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 والله بما تعملون خبير 113. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم